بقول يا زاد الهم وتغير الحال يا زاد الهم وتغير الحال واصبح لهيب النار عالي سناها والهم زاد هموم وصار علي فقال ومن اللي جرى يذيب نفسي كواها من بعدكم يا أحباب دمعي أخدي سال ونفسي تراها اليوم زايد بلاها راح الزعيم اللي كمسي الإنسان ونجم مضوي فوق عالي سماها بعدك يا سقر المراقيب تنهال عأمة المليار حقد شواها وزادت عليها حمول يا دوبها تنشال وضحت فتال الليل تسمع رغاها اتكالبوا علينا حثالة وانذال أقفت في عصرك ما تفكر وراها بعدك يا بلاد نتغير الحال بعدك يا بلاد نتغير الحال يلي بزودك دوم كنا انتباهها برج التجارح على روسهم ينهال ويا ما من الويلات طعنك سقاها وعلى روس الطواغيث بلهون شغال ويا ما سمعنا على الجزيرة عواها عجوز الشيشان تبكيك عجوز الششان تبكيك ودمعها شلال ومن حزنها يا دوب ترك اخطاها واطفال بغداد ليل هم ما زال بعدك يا المغوار واغدر رماها تبكيك الثكاله تبكيك الثكالة والعجايز والاطفال ساحات اللغاب الحب زايد غلاها والسما تبكيك والسما تبكيك وعفقدك بكت في الحال ونسد بابا بشها سقاها مرحوم يلي مرحوم يلي بصدقه هالشهاد نال وقصه حياته في طواها سلامتك